خَزُوا مِن دُونهِ آلِغَةَ اللَغُ لَا يَأتُونَ عَلَهِِم بِسُ القانم بَينم فَمَنْ أَضُلَمُ مَِّ نِفْتغَ على اللهَِّ كَذِبَ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 تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِبُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ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 وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم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 فيكون برزق من هو ليتلطف ولا يشعرن بكم احد انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا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 قَا الذي نَ غَالَبوا على أَمرِهِم لَاتَّخِذًاَّ عَلَيْهِم مسْجِذَاء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 ف أَلَمُ بِعِدَّتِهِم مَا يَعلَمُم إِلَّ قَلِيل فَلَا تُمَارِ فِيهِم إِلَّ مِرَأَو وَهِرَو وَلَا تَسْتَفْتِفِيهِم مِدْهُم أَحَدَاء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 وَلَ بِثُوفكَ فيهم ثلاث ثمأة سنين وَزددوتِ الساعاء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 وَأَظْلِمَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَمُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ قلبهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا.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 أولئك لهم جنات عذن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا وَيَلْبَسُونَ فِيهَا بَخْدَرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الْمَثْوَى وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَبضبَ لَهَُّ ثَلَ وَجُلَين جَعَناالِ أَحَذِهِ مَا جََّتَْينِ مِنْ أَعْنابِ وَحَفَفْنهُ مَا بَِخلِ وَجَعَناابَنَهُ مَا زَرع كِلتَجََّتَين آتَت أُكُ آ وَلَم تَلم مِدْهُ وَفَجرَّر النَاخِلَ لَهُ مَ نَهَرَاء وَكَانانَ لَثَمَرٌُ فَقَا لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاِرُغُ أَنَ أَكْسَرُ مِنْ كَمَا لَ وَأَُّونَثَراء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 أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفرا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 واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروغ الرياح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 افَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَهُمْ لَكُمْ عَادُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدَ تَهُمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم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 وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ لَعَجَّلَ لَكُمْ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَرِدُوهُ مِن دُونِهِ مَوْتًا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 أَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَا ألَ م ج وزَا قَالَلِفَتهُ آت وَد أنا لَ قد لكين يسَفرين وَلَا أَرَىٰ إِلَّا أَوْنَاءً إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِي إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَتَتَّعَ على اثار ما قصص فوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أت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 قَا لَا تُآخِذنيِي بِمَ نَستُ وَل تُ مُحِقُنيِي مِن أَمرُ الصّرَ خَنطَلَ قاح إِذَا لَ قِيِيُلَ مَنْ فَقَتَ لَهُ قَالَ أَقَتَلتَ نفسا زكية بغير نَفسَّ زَكِيَةَم بِغَعيرِ نَنفسس إِن لَّقَد جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَد بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا فَطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَتِهِ نَسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يريد أن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 أَمَّ السَّفينَةُ فَكانَت لم سكينَ يععملونَ في البَحرِ فَأَرَُ أَ أَعبَها وَكانانَ وَرأَهُم مك خذُ كلُ سَفينةٍ غصبَ وَأَمَّاغُلَامُ فَكَانانَ أَبَوَهُ مُؤمِنَينِ فَخَاشينَ أَ يُررحقَهُ مَاطُ يَانَ وَكُفْْرَ فَأَرَدَنَا أَ يُبَدِلَهُ مَا رَبُّهُ مَا خَيم مِنْهُ زَكَتَ وَأَقَُبَ رحْم وَأَمَّ الجِدَعو فَكَانَ لِغُلَ مَنةِ مَن فِيمدينةِ وَكانَ ت تحتهُ كَزُهُ مَا وَكَانانَ أَبُهُ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُوَأَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي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 كََّ لَهُ فأَرض وَآتَنَهُ مِنْ كُلِّ شَيئ سَبَ فَأَتْ بَع سَببَ حتىََّ إذا بَ لَ غمَربَ الشَّس وَجدَهَا تَغْربُ فِي عين الحَامئَةِ وَجدََع دَهَا قَومَاء قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا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 فَإِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّبْدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالَ يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي بِخَيْرٍ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ نَادِ فَانفُخُوا حَتَّى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 أتبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا